الله بكل شيء عليم فأطيع الله ولا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله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 ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استقعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم فالله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم